m mm. واب يا من دهاني فقدك عبد الله يا روحي الجسد روحي تم بودك كنت سهر بهز المهد واللا اسهر بعدك والمهدك الخالي النصيد يا ابني يهزني مهدك والقبر صار مهجل منی یا حنا غیلاقدر و انش بجیان اجری لدموع او بتدین لام اليوم اليوم اسهر الليل, الليل واحضر مرمو يا بني دل الله يا بني دل الله نامع لجنحان الحلين خليني لسهر الرجاع اسهر وصيح انت اندبيح لا ما جنيت اتوقع جب دكت لا ومن ويا ولادي عز المرضاع رتعل لس اذكر لو كنيد احصر سجايا المدما بحسره ناديت لما نجيتك دم عيات يا زمن وقت ولا اصدق لك قبل ما فطوم انحر سعر الليل وحضن رموك يا بني دي يا بني دي لله لدي مني خدود الوريد يا وردة المتباسمة ما أرضى نسمعات الهوى تكسى عليك بنسمة يا للأسف لن حرم نحركت فن السهم مسلك يطيف لي ما حصل يا طفل يا تم امك ما تتخان انا اليتيمه وياي حجه العظيمه يا تيل النوح مظلوم بجروح احضن هموم يدد لله اعدل الله ينولد نار نار بالعواف نار بالعواف وكلاحلام لي يا بني دي لله يا بني دي لله آه آه جفنك خفى بنوم الأجل رأت الأجل يطلبني بحر الأمومة من نضعب عدمر سفق دكذبني وبعدك تبنت الحزن ما سمعني دهت بابني والسانه ما خانك يا بيت يا المذبحك شي نحرك انصاع وين الصاع جدي وجرح ما طاب لا جالي دي وصرخه الاه انصر دم وامسح دمك احضنهم يا ابني سهر الليل وحضن اغمو يا بني دللو يا بني دللو اوه السهم عمره قضى حزني بداية عمره يا ثمرتي غصوني العمر وغصوني تبجي الثمره قسم الخريف بفارقتك مرحب آي الشجرة دمعي صور ما هو الورق وبوجهي لون الصفرة شاحب اللون ودمعي تجري بعدك شلون ما أخلص عمري أسرق بصوت وقلبي معلوم ارتج الموت وحضن هموم يبني دل الله لبداية غيومي أسهر ليال مواصلة ودموعي هي أنجومي ليلة بحقوب ليلة استضين هم تضوي شمس بيومي من بعد ما ترتاح ظنك يبني حضارة همومي ليلة مكسوف عن عاني نوري ملاحة طيوف ستة شورك بعيني جمضف بعدك يحوم وانظر الطيب واحضن هموم يبني دل الله يبني دل الله